إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ lā āyatan walā kinna aktharuhum lā yaʿlamūn wamā min dābbatin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 Vale vina käed, vau, vau, vau, vau, vau, vau, vau, vau, vau, vau, vau, vau, vau, كريم قل ارائيتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعه اغير الله تدعون ان كنتم Bel Iyamu tad'aun fayakšif ma tad'aun ilaihi in shaa wa tansaun ma tushirikoon Wa lakad إِ قَابَلِكَ فَأَخَذمَّهُ بِالبَِْ وَغظَرائِلَ لَ يتَظَر الرَّعون فَلَوْلَ إِجَأَ بَأْسُنَ ضاع ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلم ما نسوا ما ذك يُوبِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً حَتَّى إِذَا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون